هتفت بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا في الله ما خاف العداء هابوا تركوا لنا العيش الذليل وغادروا في عزة ولهم بها إسهابوا تلك الشبيبة والفخار يحوطهم رفعوا لنا بعد الرغام جناب تركوا لنا العيش الذليل وغادروا في عزة ولهم بها إسهاب تلك الشبيبة والفخار يحوطهم رفعوا لنا بعد الرغام جناه إن أصبحوا فالخصم يرهبهم وإن جن المساء فكلهم أواب ألقوا إلى الدنيا تحية عابر ومضوا إلى درب الإباء غطاب إن أصبحوا فالخصم يرهبهم وإن جن المساء فكلهم أواب ألقوا إلى الدنيا تحية عابر ومضوا إلى درب الإباء غضاب حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا والموت يزار والعرين فراب هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرابوا حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا والموت يزر والعرين خرابوا هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرابوا هم خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب هم لقنوا خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصديب تراب يا رب إن سار الصحاب وأظلمات أوطاننا واستفحل الإجداب فاجعلنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جنابه يا ربي إنسَر الصّحابَ وأظلماتٌ أوطانُنا استحَلَّ الإجذابُ فجعلنا من بعدهم من مثلهم ورفع لنا في العالمين جنابٌ